خلوني احوسات خلوني لموني هدا خلوني احوسات خلوني لميلاد قبل شفاتي ولساني نغمة الفرح والشوق هزت وتر وجداني وقلبي غنى للميلاد قبل شفاتي ولساني شلون اليوم ما اشرق وافرخ وجهي احزاني شلون اليوم ما اشرق وافرخ وجهي احزاني ومولد سعدي قدا شلون وقلبي استفشار ومولد سعدي قدا nashon قلب dalbi stabash haluni haluni akhenna قلبي طار من الشوق لفكت لف روحي لجناح هذا اليوم ومصبح طشخور فواحه قلبي طار من الشوق متى بروحي لجناح هذا اليوم ومصبح طشخور فواحه ميلاد الهنا والخير سعدنا بجيه تفرحه ميلاد الهنا والخير سعدنا بجيه تفرحه والبارد فيضل طافه حيرنا بهايا وصخه والبارد فيضل طافه حيرنا بها ya حلوني حلوني halluni athenna يا البيت الله شيد اركاننا والحجر مهدي يصبح نفتحل اجلبي بانا اجلوا عباد البيت الله شيد اركاننا والحجر مهدي يصبح نفتحل اجلبي بانا لما شق جدار البيت من لادات الجدرانه لما شق جدار البيت من لادات الجدرانه يا حجر بطهر تربه ميلاد الشاني تعبه يا حى ضربت هرتربه ميلاد الشاني تعبه حلوني حلوني اتهنا خلوني عليك مولا اهدى عمومي احوسا علىك مولا خلوني لنا قدس المسيح نجه على الجبار سمعك الرحمن بك المسيح نجه القلب حيران ناداها على الجبار سمعك مار يا من بيت في العياب بنت عمران مو موضع ولا البيت طلعي يا بنت عمران بيت الله من دخلته يا ابن الحسن شرفتك بيت الله من دخلته يا ابن الحسن شرفتك خلوني خلوني اتهنى خلوني اماتك يا داخل الباب لا عبد نبي ولا مرسل باسمك يا رسول الله كلها هناك توصل داخل الباب لا عبد نبي ولا مرسل الله كلها هناك توصل واخر انت آخر واول انت باطن وظاهر انت آخر واول خليهم يلومونا جنب حبك مضمونة خليهم يلومونا جنب حبك مضمونة خلوني خلوني اتغنى خلوني Ooh. Mm -hmm. ليله لجل عيناك عيوني شي عسهرانه والفرحه ترسل الله هاي بلوف فرحانه هالليله لجل عيناك عيوني شي عسهرانه والفرحه رسول الله هاي بلوف فرحانه روح مصاب ال قد جيتك بيك حارت عدانه روح مصاب ال قد جيتك بيك حارت عدانه يوم غيض حدك حبك تقباه نسيح اسمك ونغي بعداك قبك نسباهم نسيح اسمك خلوني خلوني أتهنا خلوني